بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه آيات ومن يقن واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من السماء رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لكم لقوم باي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكه اسيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أَنَا 122. ويحسبوا شيئا ولا ما, ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 123. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عظيم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 inna amanu yaghfiru lladhina la yarjun ayyadha Allah liyajzi qauman bima kanu yaksibun man aamina salihan falanfsihi wa man insa على قد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامم فما اختلف فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ثم اجعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء 126. والظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين 127. هذا بصائر للناس ومدى ورحمة ورحمة لقومين حَسِبَ الَّذِينَ نَجَوْا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ أَمْ أَحْيَاهُمْ وَلَمَاتَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من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 فَلَا كَالَ حُجَّتَهُمْ لله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يوم عيد يخسر المضلون وتراكم لامته جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما 119. اليوم تجزون ما كنتم تعملون 110. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 111. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكَنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا 119. وحقوا والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 110. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستمزئون 129. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 120. ذلك بأنكم اتخرتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا 119. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 110. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين 111. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم